One, the Bye. but Well, wow. please. وا او بو بو على ال اماني في والحمد لله على اي حال فريعا لا يرى بكماتك Walau khal وخلق الجام من مارج من نار فبأي لَا غَرِبَ إِلَيْكَ فَبِأَيِّ وي اي الا يرغبكوناتك الا صدق الله وَالسَّلِيمِ وَجِدْ عَلَيْكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ